وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا وفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين